يقول السائل مات رجل مرابي وترك ثروة كبيرة فقام الورثة ببناء مسجد في هذا المال فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد نعم تجوز الصلاة في هذا المسجد لأن المال الربوي حرام على صاحبه ويعثم به صاحبه أما إذا أنفق في مصالح المسلمين حتى لو أنفقه صاحبه بعد توبته يريد التخلص من المال الحرام فبنى به مسجد صحة ويصلى فيه والمال الحرام إذا ورثه الوارث فهو حلال الله، لأنه آلى إليه من طريق شرعي حلال، ولا يلزمه أن ينظر ويسأل ماذا قبل هذا لا. ولثما لم من أبيه فهو حلال الله، ولا عليه أن يسأل. ولهذا يقال. المال الحرام والمال إذا جمعه المرء من حلال وحرام عليه غرمه وللوارث غنمه الوارث حلال له والحساب والعقاب على جامعه من الحلال والحرام على ما جمع من حرام والعياذ بالله يقول السائل في المدينة التي أعيش بها يوجد بها مسجد ويوجد غرفة ملاصقة للمسجد بها قبر ولها باب واحد يفتح على المسجد من الداخل وهذا الباب دائما مغلق ولا يزور أحد القبر والقبر لا يرتفع عن الأرض إلا قدر شبر هل يجوز أن نصلي بهذا المسجد هذا لا يحلو إن كان المسجد هذا بني على القبر فلا تصح الصلاة فيه وإن كان المسجد بني اولا ثم وضع هذا القبر في مؤخرته فالصلاة في المسجد صحيحة والاولى نبش القبر وإبعاده ووضعه في مقابر المسلمين وإلا فالصلاة في المسجد صحيحة وخاصة ما دام القبر في مؤخرة المسجد وفي غرفة ملاصقه للمسجد وليس, وليس في قبلة المسجد فالصلاة في المسجد صحيحة إن شاء الله إذا لم يكن المسجد بني على القبر يعني كان القبر اول ثم بني عليه المسجد اما اذا كان القبر اول ثم بني المسجد على هذا القبر فلا تصح الصلاه فيه يقول السائل زوجة اخي تعيش في فرنسا واسلمت منذ سنتين وهي تريد ان تلبس اللباس الشرعي لكن ابوها يمنعها من ذلك فماذا تفعل عليها ان تعصي اباها ولا يجوز لها ان تطيع والدها في معصيه الله بل يجب على المراه المسلمه ان تلبس اللباس الشرعي ولا تلتفت الى من يمنعها من ذلك من اب او اخ او زوج او غيرهم ما يجوز لها ان تطيع المخلوق ايا كان في معصية الخالق تبارك وتعالى يقول السائل انه من فرنسا ونسمع ان الهجرة الى بلاد المسلمين واجبة واجبة من, واجبة من بلاد الكفار ولكن إذا لم نستطع أن نعيش بديننا في بعض بلاد المسلمين فما هو الحل؟ الواجب على المرء أن ينظر الأصلح له في دينه فإن كان في بلاد الكفار يقوم بالدعوة إلى الله وترغيب الناس في الإسلام ويظهر محاسن الاسلام امام الاجانب والكفار ويرى ان بقاءه في تلك البلاد فيه دعوه وجهاد في سبيل الله فلعل الاولى له ان يقيم هناك ويجتهد في الدعوه الى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا كنت تعمل أن يهتدي على يديك بعض الأشخاص من جيران وأقارب وجمعاء وأن تجاد في الدعوة إلى الله برفق ولين وترغيب وتلطف مع المدعو لعله أن يستجيب فلعل بقاءك في بلادك أحسن أما إذا كان المرء في بلاد الكفار لا يستطيع إظهار دينه ولا يرى مصلحة من البقاء فلا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفار لأنه يخشى على نفسه وإن لم يخشى على نفسه فيخشى على أولاده من بنين وبنات أن ينحرفوا عن الصراط المستقيم فعليه أن ينظر في الأصلح فإذا كان الأصلح في البقاء وهو يستطيع إظهار دينه ويتمكن من الدعوة إلى الله جل وعلا فذلك خير وإن كان لا يستطيع إظهار دينه ويخشى على نفسه فعليه أن يسعى في الانتقال إلى بلاد المسلمين التي يتمكن من إظهار دينه فيها والقيام بحق الله جل وعلا تقول السائلة ما حكم كشف وجه المرأة عند الرجال الأجانب لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب فالله جل وعلا أمر بالحجاب وأوجبه ونساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا المحرمة لا تغطي وجهها إذا لم تكن عند رجال أجانب وعائشة تقول إذا حاذوا بنا الرجال الرحال ونحن محرمات تغطي الواحده منا وجهها فدل على وجوب تغطية الوجه وأنه اكد من كشفه حالة الإحرام المحرمة تكشف وجهها إلا عند الرجال الاجانب فتغطيه فإذا كانت تغطيه وهي محرمة فمن باب اولى يجب عليها ان تغطيه اذا لم تكن محرمه وهو محل الفتنه وهو محل الزينه وهو محل مطمع الرجال ونظر الرجال الى وجوه النساء والمراه توصف بجمالها بوجهها وبقبحها في وجهها فهي ماموره بسترها بستر الوجه ولا يجوز لها ابرازه امام الرجال الاجانب يقول السائل ذهب رجل الى راق يرقيه فتبين له أن هذه الرقية غير شرعية فما هو الواجب على هذا الرجل الواجب عليه التوبة اولا والابتعاد عن هذا الرجل فلا يجوز له وإن كان في بلاد إسلامية تقيم شرع الله فيجب عليه أن يبين أمره لمن يأخذ على يده ويمنعه من ذلك وإن كان في بلاد لا تقيم للشرع وزنا ولا تحكم بالكتاب والسنة فعليه أن يبتعد عنه ويحذر عنه ما استطاع يقول السائل هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ لا ليس في صلاة الجنازة استفتاح وإنما يكبر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والجنازه مامور بالاسراع بها في جميع الامور في الصلاه وفي التجهيز وفي المشي به الى قبره وهكذا يستحب تنجيزه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اسرعوا بالجنازه فان تكن خيرا فالى خير تقدمونها وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله فالافضل ان يبادر بتنجيز وتجهيز الجنازه ولا يستفتح عند الصلاه عليه يقول السائل مر علي شهر رمضان الماضي وأنا في عمل صعب لا أستطيع الصوم وبعد رمضان صمت شهرا كاملا فما, فما الحكم في ذلك اولا ما يجوز للمسلم أن يفطر شهر رمضان لصعوبة العمل إذا كان مريض نعم فله الفطر اذا كان مسافر فله الفطر لان المرض والسفر مضنه عدم القدره على الصيام فالله جل وعلا خفف عن العباد اما بالنسبه للعمل فيمكن ان يخفف عن نفسه او يطلب التخفيف ممن يملك ذلك ولا يجوز له ان يترك الصيام لانه يشتغل مثلا في الطين والبناء ونحو ذلك او يشتغل في الحفر او يشتغل في كذا لا هذا ليس بعذر ولا يجوز له اللهم اذا بدا العمل مثلا ثم في نها في وسط النهار ما استطاع ان يصبر لا لاجل ان يواصل العمل وانما خشي على نفسه الموت فله حين اذا ان يفطر من اجل ما يشعر به أما أن يترك الصيام من دون أن يرى من نفسه القدرة وعدم القدرة يترك الصيام لأجل العمل فلا لأن العمل دنيوي والصيام واجب شرعي ولا يجوز للمرء أن يترك الواجب الشرعي ايا كان من أجل عمل دنيوي قس على هذا مثلا يكون في عمل بيع وشراء وتجارة والزبائن متراكمون عنده يقول ما أستطيع أسكر محلي وراح أصلي أستمر أشتغل أبيع وأشتري عليهم ثم إذا ذهب الزباين ذهبت اصلي هل يجوز له ذلك؟ لا ما يجوز له ذلك كذلك الصيام يقول مثلا أعمل الآن العمل الشاق وأفطر ثم أقضي نقول لا يا أخي ما يجوز لك أن تترك الواجب الشرعي من أجل عمل دنيوي لا يجوز لك فإذا كنت أفطرت لأجل مشقة العمل فعليك التوبة وعليك القضاء وإذا كان أخرت القضاء لأكثر من سنة فعليك إطعام مسكين عن كل يوم كفارة وإن كنت قضيت في نفس السنة فعليك التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منك والعزم على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية يقول السائل ينزل مني بعض قطرات البول بدون شعوري فكيف اتوضا للصلاة اذا كان هذا شيء مستمر معك فعليك اخي الا لا تتوضأ ولا تستنجي الا بعد دخول الوقت اذا اذن مثلا لصلاة الظهر تغسل اثر النجاسة وتتخذ وقايه شيء يمنع نزول البول منك ثم تتوضا وتصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو نزل منك شيء فصلاتك صحيحه ولا يجوز ان يكون وضوءك قبل الاذان قبل دخول الوقت فاذا انتهى وقت صلاه الظهر مثلا ودخل وقت صلاه العصر فعليك اخي ان تزيل اثر النجاسه وتستنجي وتتوضا لصلاه العصر وضوءا جديدا وهكذا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها يقول السائل أشتغل ليلا ولا أستطيع أن أصلي بعض الصلوات الفرائض في المسجد فهل لي أن أصلي منفردا في البيت لا ما يجوز لك هذا يا أخي مثل ما تقدم لنا في صيام رمضان ما يجوز لك أن تترك فرائض الله من أجل عمل في الليل أو عمل في النهار لأن طاعة الله مقدمة والفرائض التي افترضها الله على العباد يجب عليهم أن يعدوها ولا يجوز للمرء أن يترك فريضا من فرائض الله لأجل أنه ينام أو أنه يقوم بعمل أو نحو ذلك في حالات مخصوصة إذا كان في حال حراسة أو في حال شيء مضر عامة فيصلي الصلاه في وقتها وقد يعذر في صلاة الجماعة لكن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان فلا يعذر فيها إلا المريض ونحوه أو النائم إذا كان نومه ليس مستمرا يعني غلبه النوم في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي هذا يكون معذور أما إذا كان هذا ديدنه مثلا ينام عن الصلاة ويقول أنا نائم والنائم معذور يقل لا ما يجوز لك ذلك فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحافظ على فرائض الله يقول السائل هل القول بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في الحرم؟ وإذا صلت في الحرم هل تعتبر لها صلاة واحدة فقط وليست مئة ألف صلاة لا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن هذا في مكة وفي المدينة وفي شائر البقاء وبيوتهن خير لهن وإذا صلت في مكة في بيتها فصلاتها إن شاء الله بمئة ألف صلاة حتى في البيت لأن الصلاة مضاعفة إن شاء الله في سائر بقاع مكة وليست في المسجد هذا فقط شرفه الله وإنما في سائر مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة فصلاتها في بيتها خير لها وإذا جاءت إلى المسجد الحرام من أجل الصلاة فيه أو الطواف أو من أجل سماع الدروس ونحو ذلك فلا ينبغي لوليها أن يمنعها إذا كانت تخرج محتشمة ساتره لنفسها لابسة لباسا معتدلة لا لباس زينة ولا لباس فاضحه مثلا قبيحة ملفتة للنظر لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية وليخرجنا تفلات يعني في ثياب عادية ليس ثياب جميلة ملفتة للنظر ولا ثياب قبيحة ملفتة للنظر تكون ثياب متوسطة حتى لا تلفت نظر الرجال إليها يقول السائل هل يجوز أن أزوج ابن عمي بنتي؟ وابن عمي يزوجني, يزوجني اخته اذا كان على سبيل المبادله فهذا حرام وهو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا كنت انت راض في ابن عمك ان تزوجه وابنتك راضيه فيه ان يكون زوجا لها ثم ابنه عمك راغبه فيك وراضيه من دون جبر من اخيها في أن تكون زوجا لها ويدفع كل واحد منكما مهرا كاملا للاخرى فلا بأس بهذا إذا لم يكن على سبيل الشرط وكان على سبيل القناعة والرضا من الزوجتين فلا بأس بهذا إن شاء الله لكن احذر أن يكون على سبيل القهر للبنات او على سبيل الشرط بينك وبين ابن عمك ازوجك وتزوجني اذا لم يزوجك ما تزوجه مثلا هذا لا يجوز هل فوائد البنك حلال او حرام وان كان بنك اسلامي ينظر في صفة المعاملة إن كانت معاملة تجارية ويتاجرون بالمال وما يقسم الله من ربح يعطونك شيئا منه ويأخذون مقابل أتعابهم فهذا لا باس به وأما إذا كان على سبيل الشرط أنك تدفع لهم المال ويعطونك ستة بالمية أو سبعة بالمية أو عشرة بالمية فهذا محرم وهو ربا الجاهليه تقول يسبق نزول عدم الحيض قطرات بنية اللون فهل تعتبر حيضا؟ إذا كانت هذه متصلة بالحيض هي مبدأه فتعتبر حيضا كذلك مثل ما لو كانت في آخره إذا كانت في آخره مثلا متصلة بالحيض فتعتبر حيضا وإذا كانت منفصلة عنه بالطهر رأت الطهرة ثم صفرة أو كدرة فلا تعتبر الصفرة والكدرة حيضا لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدره بعد الطهر شيئا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة يقول له سوا يقولها والله ما ادري ما اعرف علمني كيف اتوظف لأنهم وجدوه كما ذكرت قبل قليل وجدوه ان هذا مدخل المال المقصود ان الدولة جل الله خيرا جعلت الاساس هو المدخل ولا يدخل بهذا المجال الا شخص يختبر اختبار صحيح من اناس